111. ألا تطغوا في الميزان 112. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 113. والأرض وضعها للأنام 114. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 115. والحب ذو العصف 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 113. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. رب المشرقين ورب المغربين 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مرج البحرين يلتخيان 114. بينهما برزخ لا يبغيان 115.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 113. سنفرغ لكم أيها السقلان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات لا تنفذون إلا بسلطان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 117. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فيهن قاصرات لَمْ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. دونهما جنتان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. مدهمتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما 114. فيهما فاكهة ونخل ورمان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهن خيرات حسان 117. فبأي آلاء ربكما وَصُوَرَاتٍ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُ مِنْ إِنْسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍّ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما 112. متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. تبارك اسم ربك